نواصل هذه الوقفات وتلك التأملات الإيمانية مع سورة بن النظير ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه وتكلمنا في المرة الماضية وبدأنا الكلام على الصنف الأول من الاصناف التي تكلم عنها رب العالمين ممن يستحقون الفي وتكلمت الآيات عن صنف من افضل البشر بعد الانبياء والمرسلين صنف من اصناف الصحابه رضوان الله عليهم الصحابه رضوان الله عليهم خير من وطئ الارض بنعليني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الانبياء والمرسلين أفضل البشر هم من اصطفاهم رب العالمين واختارهم قدوة لجميع من بعدهم قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 ومن يوقش نفسه فاولئك هم المفلحون هذا هو الصنف الثاني ممن يستحقون الفي وهذا ايضا كلام عن افضل البشر بعد الانبياء والمرسلين كلام عن الانصار رضوان الله عليهم ونسال الله ان يجمعنا بهم في الفردوس الاعلى وان يجزيهم عنا هم واخوانهم المهاجرون خير الجزاء جزاء ما بلغونا دين ربنا كاملا غير منقوص غضا طريا جزاهم الله خيرا ونسأل الله أن يرضى عنهم وأن يجمعنا بهم في الفردوس الآن يقول الله والذين تبوأوا الدار والإيمان تبوأوا أي سكنوا الدار أي المدينة المنورة صلى الله وسلم وبارك على ساكنها صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يجمعنا فيها على خير أن يكتب لنا الحج والعمرة وأن يكتب لنا زيارة بيت زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم ومسجده صلى الله عليه وآله وسلم والذين تبووا الدار سكنوا المدينة المنورة قبل قدوم إخوانهم المهاجرين عليهم من مكة زادها الله تشريفا وتعظيما ونسال الله ان يجمعنا فيها على خير فالأنصار سكنوا المدينة تبوؤوا المدينة قبل قدوم إخوانهم المهاجرين قال والذين تبوؤوا الدار والإيمان صار الإيمان وطن لهم ملأوا المدينة وعمروها بالأمن والإيمان والعلم والخير والهدى ولما سكنوا المدينة بالأبدان سكنوا الإيمان بالقلوب والأرواح والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل قدوم إخوانهم عليهم إخوانهم المهاجرين جمهور العلماء يقولون أن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار ذلك لأن الآيات في كتاب الله دوما يعني تقدم المهاجرين رضوان الله عليهم لكن طبعا هذا لا يمنع من وجود أنصار بعينه أفضل من مهاجري بخصوصه لكن في الجملة الآيات والحديث قدم المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبوأوا سكنوا الدار أي المدينة المنورة نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير والإيمان جعلوا الإيمان وطنا لهم يحيط بهم يتحكم في حركاتهم وسكناتهم قال الله جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان ماذا صنعوا يا رب قال يحبون من هاجر إليهم قدم عليهم المهاجرون وسبق في المرة الماضية أن المهاجرين رضوان الله عليهم تركوا الديار والأوطان بل أخرجوا منها أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، هاجروا خرجوا بدينهم من الله لما خيروا بين الدنيا ونصرة الدين اختاروا نصرة الدين تركوا الاوطان وتركوا الاموال واجبروا على الخروج حتى وهم لا يريدون ذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغير الحق احمد حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خروجه وقف على جبل الحزورة ونظر إلى مكة نسأل ان يجمعنا فيها على خير وقال والله انك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت خرج المهاجرون رضوان الله عليهم هاجروا بدينهم الى الله هاجروا إلى المدينة المنورة فاستقبلهم إخوانهم الأنصار بالحب وبالاحتواء وبالبذل وبي المولاء الإيمانية قال يحبون من هاجر إليهم اسمعوها إخواني في الله واضحة صريحة جلي بلا مواربة لا يفلح المجتمع المسلم ولا يعلو ولا ينصر الله جل وعلا المسلمين حتى يجمعهم هذا الرباط مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر الأعضاء بالحمى والسهر حتى لا, لا ينصر الله جل وعلا المسلمين حتى اسمعها واضحة يحب المسلم المسلمة لا يحبه إلا لله يحبه لكونه مسلم يحبه لأنه يصلي يحبه لأنه من الصالحين قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اسمع الإيمان له طعم وطعم الإيمان له لها حلاوة يجدها المؤمن في قلبه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان يذوق حلاوة الإيمان من كان فيه ثلاث قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجد بهن حلاوة الإيمان يبقى يجد حلاوة الإيمان ويشعر بطعم طعم الإيمان وتباشر بشاشة الإيمان قلبه قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قبل أي شيء وأبل أي حد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما اسمع قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله مش علشان أريبه ولا جار ولا بنهم مصلحه ولا ولا لا لا لا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا قال ولا ولا ولا ولا في ولا بعد ولا أن ولا الله منه ولا يكره ولا ولا أن ولا أن في النار ولا في ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر ان من علامات الساعة من علامات قرب القيامة قال وإن من أماراتها عجيب جدا والله عجيب جدا جدا قال وإن من أماراتها أن يلقى الرجل الرجل يسلم عليه لا يسلم عليه إلا للمعرفة لا يقول له السلام عليكم إلا علشان بينهم وبين بعض مصلحة أو جوار أو قرابه أو رحم أو كذا أو كذا سبحان الله الأصل أنه كما جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير الإسلام قال وأن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف إفشاء السلام يا عباد الله هذا الأصل, الأصل أن يحب المسلم المسلم لا يحبه إلا لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ما فيش دخول للجنة إلا بالإيمان اسمع ولا تؤمنوا حتى تحابوا مش هندخل الإيمان الذي سيدخلنا الجنة إلا بأن يحب بعضنا بعضا لله لله يا عباد الله قال ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم أذيعوه وانشروه سلم يا عبد الله على إخوانك وانشر المحبة فيما بينك وبين المسلمين قال يحبون من هاجر إليهم بيحب هؤلاء لأنهم مسلمين لا مال لهم ولا دور لهم ولا يملكون من حطام تركوا كل شيء لا لكن إخوانهم يحبونهم لأنهم إخوان في العقيدة في الإيمان لأنهم يعبدون إلههم ويتبعون نبيهم وينصرون دينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أخو بأ في النسب ولا في الوطن ولا في الشارع ولا في أي شيء قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أي في العقيدة والإيمان أخوه في الإسلام حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يحب له من الخير ما يحب لنفسه يكره له من الشر ما يكرهه لنفسه وقال رب العالمين الجليل جل في علا وجبت وجبت محبتي للمتحابين في الذي يحب المسلم لا يحبه الا لله الله يحبه وجبت محبتي للمتحابين فيها، وجبت محبتي للمتباذلين فيها، الذي يبذل شيئا لله، وجبت محبتي للمتزاورين فيها يزور أخ لله لا لشيء آخر. في صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج ليزور اخا له في الله. قال فأرسل الله جل وعلا لغ ملكا على مدرجتي يعني في طريقي تمثل له في صورة رجل قال إلى أين يا عبد الله؟ قال إلى هذه القرية أزور أخا لي في الله؟ قال هل من نعمة هل لك من نعمة تربها عليه بينكم وبعض حاجة لك عنده حاجة أو رايح تدي له حاجة؟ قال لا غير أني أحببته في الله رايح له علشان بحبه في الله فقط قال فأنا رسول الله إليك أن الله أحبك بحبك لأخيك أحبك بحبك لأخيك نعم يحبه لا يحبه إلا لله إلا لله يوم القيامة ينادي رب العالمين ينادي رب العالمين على من أحب المسلم لكونه مسلم لكونه يصلي لكونه يصل الارحام لكونه يأمر بالخير وينهى عن الشر لكونه من الصالحين أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل ضل إلا ظلي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام المجتمع المسلم أقامه على قواعد وضوابط من أهم هذه القواعد تنظيم العلاقة بين المسلم والخالق جل في علاء فبدأ ببناء المسجد صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد لا تنحصر فيه علاقة المسلم بالله لكن تقوى فيه علاقة المسلم بالله بيوت التي تتنزل عليها الرحمات فيها الصلوات فيها قراءة القرآن تتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة القاعدة الثانية التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بناء الدولة المسلمة للشامخة التي بعد خمسين عاماً صار أربعة أخماس الأرض تخضع للمسلمين أربعة أخماس الأرض ثلثي الكرة الأرضية يخضع للمسلمين سبحان الله بماذا؟ الأمر الأول تنظيم العلاقة بين المسلم والخالق كيف يتعامل المسلم مع ربه عز وجل القاعدة الثانية والأمر الثاني قال تنظيم العلاقة بين المسلم والمسلم كيف يتعامل المسلم مع المسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاه الإيمانية. الإيمانية التي ورد إلينا بسببها صورا يكاد المرء لا يصدقه لولا أنها كانت واقعا في دنيا الناس سبحان الله آخر النبي وسلم بين فلان من المهاجرين وفلان من الأنصار وفلان من المهاجرين وفلان من الأنصار حتى كانوا في أول الأمر اسم يتوارثون بهذه الأخوة فيما بينهم يتوارثون يرث الأخ أخاه ليس شقيقه ولا من عصبته ولا إلى غير لا إنما هو أخاه في العقيدة والنسب حتى نزل قول الله جل وعلا بالنسبة للميراث وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. المهم قال الله جل وعلا عن الأنصار قال والذين تبوأوا الدار والإيمان, يحبوا من والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم تلك التي بها فازوا وعلوا ورفعهم الله رب العالمين. قال يحبون إخوانهم يحبون من هاجر إليه يحب المسلم, المسلم لأنه مسلم يحب المسلم الخير لأخيه المسلم يكره المسلم الشر لأخيه المسلم قال يحبون من هاجر إليهم اسمع ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا حاجة أي من غل أو حسد على ما يحسد المسلم أخاه المسلم والله الذي لا إله غيره لا شيء في الدنيا يستحق ولا يساوي أن يحسد الإنسان لأجله والله لو جمعت له الدنيا بحذافيرها كل ما في الدنيا جمع الإنسان فإنه لا يستحق أن يحسد لأجله لا يستحق أن يحسد لأجله طهارة القلوب هي مهر الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم بقلب سليم ولا يجدون في صدور حاجة مما أوت لا يحسدون غيرهم لا يتمنون زوال النعم عن غيرهم ممن آتاهم الله من فضله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد يعني هذا الحديث المقصود في الحسد فيه بمعنى الغبطه يعني تمني من الخير مثل ما عند فلان هذا مشروع أما الحسد الذي فيه كره أن تستقر النعمة عند فلان وتمني زوال النعمة من فلان فهذه كبيرة ومرض عظيم من أمراض القلوب نسأل الله العفو والعافيه أما الغبطة إننا أرى أن فلان عنده شيء من الخير فأتمنى من الخير مثله فهذا محمود مشروع وأفضله ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين أو ستمنى مثل الذي عند فلان قال رجل رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار تمنى مثل الذي عند هذا الإنسان قال ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق يعني في سبل الخير اناء الليل واطراف النهار <تصفيق> هذا الذي <تصفيق> <تصفيق> ينبغي أن يغبط المرء لأجنه والحسد هنا بمعنى الغبط وأن تتمنى مثله لا غير ذلك والله ولو كان الدنيا كل الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها اللهم آمين ربنا يحفظك ويبارك فيك ويرضى عنه وعنك حبيب الغالي أبو محمد الشيخ ربنا يرضى عنه وعنك وعن جميع إخواننا الدنيا كلها قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها لو خلي بالك شوفي الكلمه لو لو كانت الدنيا تساوي تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ما لا تساوي لا تساوي اقول لك انه لا يستحق إنسان أن يحسد ولو كانت له الدنيا باسرها ولو كانت له الدنيا قال الله جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هادر إليهم ولا يجدون في صدورهم حادة مما اوتوا بل وأعظم من ذلك قال ويؤثرون أن يقدمون إخوانهم على أنفسهم بالخير ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوقش حنفسه فاولئك هم المفلحون وهذه نقف معها غدا ان شاء الله احبكم في الله اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم اسالوا ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين وان يهيئ لنا من امرنا رشدا وان يعيننا دائما وابدا على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم لا تخرجنا من رمضان الا بذنب المفلحون وسعي مشكور وتجارة لا تمور اللهم ارحم امواتنا وموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين وفرج كرب المكروبين من المسلمين يا أرحم الراحمين واجمعنا دائما في الدنيا على طاعتك وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من جنتك أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته